طابع من كتاب فقه اللغة وسر العربية الفصل التاسع عشر في تبصيل ضروب سير الإبس التهويد السير الرفيق عن الأصمعي الملخ السير السهل عن أبي عمر الزميل السير اللين الحوز السير الرويد عن أبي زيد التفصيل أن يكون معها أولادها سيرفق بها حتى تدركها الوخذان أن ترمي بقوائمها كمشي النعام التخويد أن تهتز كأنها تضطرب التعمج التلوي في السير الارمداد والارقداد سير في سهولة وسرعة التبغيل والهرجلة شيء فيه اختلاف بين الهملجه والعنق عن الفراء والكسائي العجرفية ان لا تقصد في سيرها من النشاط المعج أن تسير في كل وجه نشاطا العرضنة الاعتراض في السير من النشاط المرفوع السير المرتفع عن الهملجة الموضوع سير كالرقصان، الهربزة مشية تشبه مشي الهرابذة، الرثكان عدو كعدو النعام الجمز أشد من العنق الكوس مشي على ثلاث الملع والمدع والاعصاف والإجمار والنص السير الشديد الفصل العشرون في ترتيب سير الإبل عن النظر ابن شميل أول سير الإبل الدبيب ثم التزيد ثم الزميل ثم الرسيم ثم الوخذ ثم العسيج ثم الوسيج ثم الوجيف ثم الرتكان ثم الإجمار ثم الإرقال الفصل 21 في مثل ذلك عن الأصمعي العنق من السير المشبطر فإذا ارتفع عنه قليلا فهو التزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الزميل فإذا ارتفع عن ذلك فهو الرسيم فإذا دارك المشي وفيه قرمطة فهو الحسب فإذا ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذلك الارتباع والالتباط فإذا, فإذا لم يدع جهدا فذلك الإدرين فاف الفصل الثاني والعشرون في تفصيل سير الإبل إلى الماء في أوقات مختلفة عن الأصمعي وغيره سيرها إلى الماء نهارا لورد الغد القلق، سيروها ليلا لورد الغد القرب، سيرها إلى الماء يوما ويوما لا الغد، وورودها بعد ثلاث الربع ثم الخمس، وورودها كل يوم مرة الظاهرة، وورودها كل وقت شاءت الرف الرفه، وورودها يوما نصف النهار ويوما غدوه العريجاء، ومنه قولهم فلان يأكل العريجاء. إذا أكل كل يوم مرة واحدة عن الكسائي وورودها حتى تشرب قليلا التصريب صدرها لترع ساعة ثم ردها إلى الماء التنزية وهي في الخيل أيضا قال الأصمعي اختصم حيان من العرب في موضع فقال أحدهم مركز رماحنا ومخرج نسائنا ومسرح بهمنا ومندى خيلنا الفصل الثالث والعشرون في السير والنزول في اوقات مختلفة عن الأئمة. إذا سار القوم نهارا ونزلوا ليلا فذلك التأويب. فإذا ساروا ليلا ونهارا فهو الإساد. فإذا ساروا من أول الليل فهو الإدلاج. فإذا ساروا من آخر الليل فهو للدلاج بتشديد الدال. فإذا ساروا مع الصبح فهو التغليس. فإذا نزلوا للاستراحة في نصف النهار فهو التغوير. فإذا نزلوا في نصف الليل فهو التعريس الفصل الرابع والعشرون فيما يعن لك من الوحش ويجتاز بك إذا جتاز من ميامنك إلى مياسرك فهو الثاني فإذا جتاز من مياسرك إلى ميامنك فهو البارح فإذا تلقاك فهو الجابه فإذا قصاك فهو القعيد فإذا نزل عليك من جبل فهو الكابث الفصل الخامس والعشرون في تقصيل الطيران وأشكاله وهيئاته عن الأئمة إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دف فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف فإذا كان مقصوصا وطار أنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف ومنه سمي مجداف السفينة فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريباً من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه في قيل رفرفة فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدأ والرخم قيل صفة وفي القرآن والطير صافات فإذا ترام بنفسه في الطيران قيل زف زفيفة فإذا انحذر من بلاد البرد إلى بلاد الحر قيل قفع قطوعا وقفاعا ويقال كان ذلك عند قفاع الطير الفصل السادس والعشرون في تقسيم الجلوس جلس الإنسان برك البعير ربضت الشات أقعى السبر جثم الطائر حضنت الحمامة على بيضها الفصل الثامن والعشرون في أشكال الجلوس والقيام والطجاع وهيئاته عن الأئمة إذا جلس الرجل ونصب شاقيه ودعمهما بثوبه أو يديه قيل احتبه فإذا جلس مبصقا فخديه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء فإذا جمع قدميه في جلوسه ووضع إحداهما تحت الأخرى قيل تربع فإذا الصق عقبيه بعجزه قيل أقعى فإذا استقر في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل احتفز وقعن وقعد القعفز فإذا قعد وتوسد ساقيه قيل فرشط فإذا وضع جنبه بالأرض قيل ضجع فإذا وضع ظهره بالأرض ومد رجليه قيل استلقى فإذا استلقى وفرج رجليه قيل انسدح فإذا قام على أربع قيل بركع فإذا بسط ظهره وفطأ رأسه قيل دبح وفي الحديث نهي أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار فإذا مد العنق وصوب الرأس قيل أهطع فإذا رفع رأسه وغض بصره قيل أقمح وقمح البعير إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب ريا الفصل الثامن والعشرون في هيئات اللبس السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه التأبط أن يدخل الثوب تحت يده اليمنى فيلقيه على منسبه الأيسر وعن أبي هريرة أنه كانت رديته التأبط بل مثل ذلك التلبب أن يجمع ثوبه عند صدره تحزما ومن هذا قيل للذي لبس السلاح وتشمر للقتال متلبب التلفع أن يشتمل بثوبه حتى يجلل به جسده وهو اجتمال الصماء عند العرب لأنه يرفع جانبا منه فيكون فيه فرجة القبوع أن يدخل رأسه في قميصه أو ردائه كما يفعل القنفذ الازدمال التغطي بالثوب حتى يستر البدن كله وكذلك الاستغشاء الاستثار أخذ الثوب من خلف بين الفخذين إلى قدام الفصل التاسع والعشرون يناسبه في ترتيب النقاب عن الفراء إذا أدت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب فإذا كان على طرف الأنف فهو اللفام فإذا كان على طرف الشفة فهو اللسام الفصل الثلاثون في هيئات الدفع والقود والجر عن الأئمة قاده إذا جره إلى أمامك ساقه إذا دفعه من ورائه جذبه إذا جره إلى نفسه سحبه إذا جره على الأرض دعه إذا دفعه بعنف بهزه ونحذه وزبنه إذا دفعه بشدة وجفاء لببه إذا جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة عتله إذا ألقى في عنقه شيئا وأخذ يقوده بعنف شديد نهره إذا زجره بغلظ طرده إذا نفاه بسخ صده إذا منعه برفق زخه وفكه ولكمه إذا دفعه وهو يضرب الفصل الحادي والثلاثون في ضروب ضرب الأعضاء الضرب بالراحة على مقدم الرأس صقع وعلى القفى صفع وعلى الوجه صق وبيه نفق القرآن وعلى الخد ببسط الكف لطم وبقبض الكف لكم وبكلتا اليدين لدم وعلى الذقن والحنك وهز ولهز وعلى الصدر والجنب وكز ولكز وعلى الجنب بالاصبع وخز وعلى الصدر والبطن بالركبه زبن وبالرجل ركل ورفط وعلى الضرع كسع وعلى العجز بالكف نخس وبالرجل صفن الفصل الثاني والثلاثون في الضرب بأشياء مختلفة قمعه بالمقمعة قنعه بالمقرعة علاه بالدرة مشقه بالثوق خفقه بالنعل ضربه بالسيف طعنه بالرمح وجأه بالسكين دمغه بالعمود نسأه بالعفا الفصل الثالث والثلاثون في ترتيب أشكال هيئات المضروب الملقى عن الأئمة ضربه فجدله إذا ألقاه على الأرض قطره إذا ألقاه على أحد قطرين أتكأه إذا ألقاه, إذا ألقاه على هيئة المتكئ سلقه إذا ألقاه على ظهره بطحه إذا ألقاه على صدره نكته إذا نكته على رأسه كبه إذا ألقاه على وجهه تلهه إذا ألقاه على جبينه، كوره إذا قلعه من الأرض أوهطه إذا صرعه صرعة لا يقوم منها الفصل الرابع والثلاثون في الضرب المنسوب إلى الدواب نفحت الدابة بيدها رمحت برجلها نطحت برأسها صدمت بصدرها خطرت بزنبها الفصل الخامس والثلاثون في تقسيم الرمي بأشياء مختلفة عن الأئمة خذفه بالحصة حذفه بالعصا، قذفه بالحجر رجمه بالحجارة رشقه بالنبل نشبه بالنشاب زرقه بالمزرق حثاه بالتراب نضحه بالماء لقعه بالبعرة قال أبو زيد: ولا يكون اللقع في غير البعرة مما يرمى به إلا أنه يقال لقعه بعينه إذا عانه أي أصابه بالعين الفصل السادس والثلاثون في تفصيل ضروب الرمي عن الأئمة الطحر رمي العين بقذاها الحذف الرمي بحصات او نواه الدهدهه رمي الحجارة من اعلى الى اسفل الزجل الرمي بالحمامة الهاديه الى المزجل اللفظ الرمي بشيء كان في فيك المج الرمي بالريق التفل اقل منه النفث اقل منه النبذ الرمي بالشيء من يدك امامك او خلفك ولما ورد قتيبة بن مسلم خراسان قال من كان في يده شيء من مال عبد الله بن خازم سليمبذه، فإن كان في فيه فيلفضه، فإن كان في صدره فيلمسه، فتعجب الناس من حسن ما فصل وقسم. التنخم والتنخع، الرمي بالنخامة والنخاعة، الفصل السابع والثلاثون في تفصيل هيئات السهم إذا رمي به عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما. إذا مر السهم ونفذ فهو صادر فإذا أخذ مع وجه الأرض فهو زالج فإذا عدل عن الهدف يمينا وشمالا فهو ضائف وصائف وكذلك العاضه والعادل الذي يعدل عن الهدف فإذا جاوز الهدف فهو طائش وعائر وزاهق فإذا زحف إلى الهدف ثم أصاب فهو حاب فإذا اضطرب عند الرمي به فهو معضعض فإذا أصاب الهدف فهو مقرص وخازق وخاسق وصائب، فإذا أصاب الهدف وانفضح عوده فهو مرتدع فإذا وقع بين يدي الرامي فهو حابض فإذا التوا في الرمي فهو معصل فإذا قصر عن الهدف فهو قاصر فإذا خرج من الهدف فهو دابر فإذا دخل من الرمية بين الجلد واللحم ولم يحز فيها فهو شاضس فإذا خرج من الرمية ثم انحط فذهب فهو مارق ومنه الحديث في وصف الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الفصل الثامن والثلاثون في رمي الصيد رمى فأشوى إذا أصاب من الرمية الشوى وهي الأطراف رمى فأنمى إذا مضت الرمية بالسهم ورمى فأضمى إذا أصاب المقتل رمى فأقعص إذا قتل مكانه وفي حديث ابن عباس كلما ما أصميت ودع ما أنميت الفصل التاسع والثلاثون في أوصاق الطعنة عن الأئمة إذا كانت مستقيمة فهي سلكا فإذا كانت في جانب فهي مخلوجة فإذا كانت عن يمينك وشمالك فهي الشجر فإذا كانت حذاء وجهك فهي اليسر فإذا كانت واسعة فهي النجلاء فإذا سهقت بالدم فهي الفاهقة، فإذا قشرت الجلد ولم تدخل الجوف فهي الجالقة، فإذا خالطت الجوفة ولم تنفذ فهي الواخضة، فإذا دخلت الجوفة ونفدت فهي الجائفة. انتهى الباب التاسع عشر. الباب العشرون في الأصوات وحكاياتها. الفصل الأول في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها على أئمة من الأصوات الخفية الرز ثم الركز وقد نطق به القرآن ثم الهتملة فوقهما وهي صوت الصرار ثم الهينمة وهي شبه قراءة غير بينة وينشد للكميت ولا أشهد الهجر والقائليه إذا هم بهينمة هتملوا ثم الدندنة وهي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه وفي الحديث فاما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت ثم النبأة وهي الصوت ليس بالشديد ثم النأمة من النئيم وهو الصوت الضعيف الفصل الثاني في أصوات الحركات الهمس صوت حركة الإنسان وقد نطق به القرآن ومثله الجرس والخشفة وفي الحديث إنه قال لبلال إني لا اراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة إلا رأيتك وقريب منها الهمشة والوقشة فأما النامه فهي ما ينم على الإنسان من حركته أو وفء قدمه هل عام في كل شيء له صوت خفي تهادث الإبل في سيرها الهميس صوت نقل أخفاس الإبل في سيرها وينشد وهن يمشين بنا هميسة الفخ الثالث في تفصيل الأصوات الشديدة عن الأئمة الصياح صوت كل شيء إذا اشتد الصراخ والصرخة صيحة شديدة عند الفزعة والمصيبة وقريب منها الزعقة والصلقة الصخب الصوت الشديد عند الخصومة والمناظرة العج رفع الصوت بالتلبية وكذلك الإهلال والتهليل رفع الصوت بلا إله إلا الله الاستهلال صياح المولود عند الولادة الزجل رفع الصوت عند الطرب النقع الصراخ المرتفع الهيعة صوت الفزع وفي الحديث كلما سمع هيعة طار إليها الواعية الصراخ على الميت النعير صياح الغالب بالمغلوب النعيق صوت الراعي بالغنم الهديد والهدة صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل الفديد صوت الفداد وهو الأكار بالثور والحمار وفي الحديث إن الجفاء والقسوة في الفدادين الصديد من الأصوات الشديد وفي القرآن إذا قومك منه يصدون أي عجون الجراهيه صوت الناس في كلامهم وعلانيتهم دون سرهم وكذلك الهيضلة عن أبي زيد الفصل الرابع في الأصوات التي لا تفهم عن الأئمة اللغة أصوات مبهمة لا تفهم التغمغم الصوت بالكلام الذي لا يبين وكذلك التجمجم اللجب صوت العسكر اللجد الوغى صوت الجيش في الحرب الضوضاء اجتماع أصوات الناس والدواب وكذلك الجلبة الفصل الخامس في الأصوات بالدعاء والنداء الهتاف صوت بالدعاء التهييت صوت بالإنسان أن تقول له يا هياه وينشد قول الراجز قد رابني أن الكرية أسكت لو كان معنيا بنا لهية الخجخجة الصياح بالنداء وفي الحديث إذا أردت العزة فخج خج في جشم الجأجأة الصوت بالإبر لدعائها إلى الشرب وكذلك الإهابة الهأة الدعاء بها إلى العلف الإبساس الدعاء بها إلى الحلب السأسأة دعاء الحمار الإشلاء دعاء الكلب الدجدجة دعاء الدجاجة الفصل السادس في حكايات أصوات الناس في أقوالهم وأحوالهم عن الأئمة القهقهة حكاية قول الضاحك قهقه. الصفصهة حكاية قول الرجل للقوم صفصة وهي كلمة زجر للسكوت الدعدعة حكاية قول الرجل للعافر دع دع أين تعش البخبخة حكاية قول الرجل بخ بخ حكايه حكاية قول الرجل أخ أخ الزهزهة حكاية قول الرجل زهزه زه النحنحة والتنحنح حكاية قول الرجل نحنح نح عند الاستيذان وغيره العطعطة حكاية صوت المجان إذا قالوا عند الغلبة عيط عيط التمطق حكاية صوت المتذوق إذا صوت باللسان والغار الأعلى الطعطعة حكاية صوت اللاطع إذا ألصق لسانه بالحنك ثم لطع من شيء طيب أكله الوحوحة حكاية صوت به بحح الهرهرة حكاية زجر الغنم البربرة حكاية أصوات الهند عند العرب الجهجهة حكاية زجر السبع والإبل الفسفسة حكاية زجر الهرة الكهكهة حكاية تنفس المقرور الولوله حكاية قول المرأة وويلاه الفصل السابع يقاربه في حكايات اقوال متداولة على الالسنه عن الفراء وغيره البسمله حكاية قول بسم الله السبحة حكايه قول سبحان الله الهيللة حكاية قول لا اله الا الله الحوقله حكاية قول لا حول ولا قوة الا بالله الحمدلة حكاية قول الحمد لله الحيعلة حكاية قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح الطلبقة حكاية قول أطال الله بقائك التمعذة حكاية قول أدام الله عزك الجعلفة حكاية قول جعلت في ذاك الفصل الثامن في حكاية أصوات المكروبين والمكدودين والمرضى عن الأئمة الأحيح والأحاح صوت يخرجه توجع أو غم النحيط صوت القصار إذا ضرب, ضرب الثوب بالحجر ليكون أروح له الهمهمة صوت يخرجه تردد الزفير في الصدر من الهم والحزن الزحير إخراج النفس بانين عند عمل أو شدة وكذلك التزحر والطحير النهيم كمثل النحيم شبه أنين يخرجه العامل المكدود فيستريح إليه قال الراجل مالك لا تنحم يا رواحة إن النحيم للسقاط راحة الفصل التاسع في ترتيب هذه الأصوات إذا أخرج المكروب أو المريض صوت رقيقا فهو الرنين فإذا أخفاه فهو الهنين فإذا أظهره فخرج خافيا فهو الحنين فإذا زاد فيه فهو الأنين فإذا زاد فيه فهو الخنين فإذا أذفر به وقبض الأنين فهو الزفير، فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق، فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروج الروح فهو الحشرجة. الفصل العاشر في ترتيب أصوات النائم. الفخيخ صوت النائم وأرفع منه النخيخ وأزيد منه الغطيخ وأشد منه الجخيف وفي حديث ابن عمر إنه نام حتى سمع جخيفه الفصل الحادي عشر في تفصيل الأصوات من الأعضاء عن الأئمة الشخير من الفم النخير من المنخرين النخف منهما عند الامتخاط الفقفقة من الحنكين عند اضطرابهما واصطكاك الأسنان التثقيع والفرقعة من الأصابع عند غمز المفاصل الكرير من الصبر ويقال هو صوت المجهود والمختنق الزمجرة من الجوف القرقرة من الأمعاء الفصل الثاني عشر في تفصيل أصوات الإبر وترتيبها على الأئمة إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ولم تفتح فاها قيل أرزمت وذلك على ولدها حتى ترأمه والحنين أشد من الرزمة فإذا قطع صوتها ولم تمده قيل بغمت وتزغمت فإذا ضجت قيل رغت فإذا طربت في إسر ولدها قيل حنت فإذا مدت حنينها قيل سجرت فإذا مدت الحنين على جهة واحدة قيل سجعت فإذا بلغ الذكر من الإبل الهدير قيل كشة فإذا زاد عليه قيل كشكش وقشقش فإذا ارتفع قليلا قيل كت وقبقب فإذا أصح بالهدير قيل هدر، فإذا خفى صوته قيل قرقر فإذا جعل يهدر كأنه يقصره قيل زغدة، فإذا جعل كأنه يقلعه قيل قلخ الفصل الثالث عشر في تقصيل أصوات الخيل الصهيل صوت الفرس في أكثر أحواله الضبح صوت نفسه إذا عدا وقد نفق به القرآن القبع صوت يردده من منخره إلى حلقه إذا نفر من شيء أو كرهه الحمحمة صوته إذا طلب العلف أو رأ صاحبه فاستأنس إليه الخضيعة والوقيد صوت بطنه وكذلك البقبقة والقبقبة الفصل الرابع عشر في صوت البغل والحمار الشحيح للبغل النهيق للحمار السحيل أشد منه الزفير أول صوته والشهيق آخر الفصل الخامس عشر في أصوات ذات الظل الخوار للبقر الثغاء للغنم الثؤاج للضأن اليعار للمعز النبيب للتيس الفصل السابس عشر في أصوات السباع والوحوش الصئي للفيل النئيم فوقه الزئير للأسد والنهيث دون العواء والوعوعة للذئب، التضور والتلعلع صوته عند جوعه النضاح للكلب والضغاء له إذا جاء والوقوقه إذا خاف والهرير إذا أنكر شيئا أو كره الضباح للثعلب القباع للخنزير المواء للهرة قال اللحياني ما التموء مثل ما التموع والخرخرة صوتها في نعاسها ويقال بل هي للنمر الضحك للقرد النزيب للضبي قال الليث بغوم الضبي أرخم صوته الضغيب للأرنب ويقال بل هو تضوره عند الأخذ قال ابن شميل فهقاع الدب حكاية صوته في ضحكه الفصل السابع عشر في أصوات الطيور العرار للظليم الزمار للنعامة الصرصرة للبازي القعقعة للصقر الصفير للنصري الهدير والهديل للحمام السجع للقمري العندلة للعندليب، اللقلقة لللقلق البطبطه للبط الهدهده للهدهد القطقطه للقطا وينشد يا حسنها حين تدعوها فتنتسب أي تصيح قطا قطا الصقاع والزقاء للديك النقنقة والقوقاء للدجاجة عن ابن العربي الإنقاذ صوتها إذا أرادت البيض التزقيب للمكئ، الزقزقة للعصفور النقيق والنعيق للغراب قال بعضهم نعيقه بالخير ونعيبه بالبين الفصل الثامن عشر في أصوات الحشرات فحيق الحية بفيها وكشيشها بجلدها وحفيفها من تحرش بعضها ببعض إذا انسابت النقيق للضفدع الصئي للعقرب والسأرة الصرير للجراد قال أبو سعيد الضرير تقول العرب سمعت للجراد حترشة وهي صوت أكله الفصل التاسع عشر في أصوات الماء وما يناسبه الخرير صوت الماء الجاري القسيب صوته تحت ورق أو قماش العقيق صوته إذا دخل في مضيق البقبقة حكاية صوت الجرة والكوز في الماء القرقرة حكاية صوت الآنية إذا استخرج منها الشراب النشيش صوت غليان الشراب الشخب صوت اللبن عند الحلب عن أبي عمرو. الفصل العشرون في أصوات النار وما يجاورها عن الأئمة الحسيس من أصوات النار وقد نطق به القرآن الكلحبة صوت توقدها. المعمعة صوت لهبها إذا شب بالضرام. الأزيز صوت المرجل عند الغليان وفي الحديث إنه كان يصلي ولجوفه أزيز تأزيز المرجل الغطغطة والغطمطة صوت غليان القدر وكذلك الغرغرة النشنشة صوت المقلى سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول سئل بعض المجان عن أحب الأصوات إليه فقال نشنشة القلية وقرقرة القنينة وقشقشة السلة الفصل الحادي والعشرون سياقة أصوات مختلفة هزير الريح هزيم الرعد عزيف الجن حفيف الشجر جعجعة الرحى وسواس الحلي صرير الباب القلة القفل والمفتاح خفق النعل صريف نادي البعير مكاء النافخ في يده درداب الطبل طنطنة الأوتار ضغيل الحجام وهو صوته إذا انتص المحاجم وكذلك النقيض هيقعة السيوف وهي حكاية أصواتها في المعركة إذا ضرب بها الفصل الثاني والعشرون في الأصوات المشتركة النشيش صوت غليان القدر والشراب الرنين صوت الثكل والقوس القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل النقيق صوت الدجاج والضفدع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 الشخشخة والخشخشة صوت حركة القرقاس والثوب الجديد والدرع الصفصفلق الصوت الشديد للرعد والمرأة والفرس الجلجلة صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية الصليل والصلفلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير الطنين صوت الذباب والبعوض والطنبور الأطيط صوت الناقة والجمل والرجل إذا أثقله ما عليه الصرير صوت القلم والسرير والطفت والباب والنعل الصرصرة صوت الباز والبط والأخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد الإنقاض صوت الدجاجة والفروج والرحل والمحجمة إذا شدها الحجام بمصه التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائط طرب الصوت فهو غرب الزمزمة والزهزمة صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مطبق ثمه الصئي صوت الفيل والخنزير والفاره واليربوع والعقرب الفصل الثالث والعشرون فيما يليق بهذا الكتاب من الحكايات عن سعلب عن سلمة عن الفراء قال سمعت العرب تقول غاق غاق لصوت الغراب وفاق فاق لصوت الضرب والطقطقة حكاية ذلك الليث عن, عن الخليل تقول العرب في حكاية صوت حوافر الخيل على الأرض حبطقطق وأنشد جرت الخيل فقالت حبطقطق قال ابن الأعرابي ومثلها التقدقة قال وشيبا شيب حكاية جرع الإبل الماء وقد نطقت به أشعار العرب قال وغق غق حكاية غليان القدور وفي الحديث إن الشمس لتقرب يوم القيامة من الناس حتى إن بطونهم لتقول غق غق قال والدبدبة حكاية صوت الدبادب كأنه دبدب انتهى الباب العشرون الباب الحادي والعشرون في الجماعات الفصل الأول في ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة على القياس والترتيب نفر ورهط ولمة وشرزمة ثم قبيل وعصبة وطائفة ثم ثبة وثلة وفوج وفرقة ثم حزب وزمرة وزجلة ثم فئام وجزلة وحزيق وقبص وجبل الفصل الثاني في تقصير ضروب من الجماعات عن الأئمة إذا كانوا أخلاقا وضروبا متفرقين فهم أثناء وأوزاع وعوباش وأعناق وأشائد فإذا احتشدوا في اجتماعهم فهم حشد فإذا خشروا لأمر ما فهم حشر فإذا ازدحموا يركب بعضهم بعضا فهم دفاع فهم فإذا كانوا عددا كثيرا من الرجال فهم حاصب، فإذا كانوا فرسانا فهم موكب، فإذا كانوا بني أبن واحد فهم قبيلة، فإذا كانوا بني أبن واحد وأم واحدة فهم بنو الأعيان، فإذا كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى فهم بنات العلات، فإذا كانت أمهم واحدة واباؤهم شتى فهم بنو الأخيا. الفصل الثالث في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه. الشعب أكثر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. الفصل الرابع في ذلك عن غيره. الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العشيرة، ثم الذرية، ثم العترة، ثم الأسرة. الفصل الخامس في ترتيب جماعات الخيل عن الأئمة مقنب ثم منسر ثم رعيل ورعلة ثم كردوس ثم قنبله الفصل السادس في تفاصيل جماعات شتى جيل من الناس كوكب من الفرسان حذقة من الغلمان حاصب من الرجال ككبة من الرجالة لمة من النساء رعيل من الخيل صرمة من الإبل قطيع من الغنم عرجلة من السباع سرب من الضباء عصابة من الطير رجل من الجراد خشرب من النحل. الفصل السابع في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزني عن ابن خالوي أقل العساكر الجريدة وهي قطعة جردت من سائرها لوجه ثم أسرية وهي من خمسين إلى أربعمائة ثم الكثيبة وهي من أربعمائة إلى الألف ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف وكذلك الفيلق والجحفل ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألفا والعسكر يجمعها الفصل الثامن في تقسيم نعوث الكثرة عليها عن الأئمة والبلغاء والشعراء كتيبة الرجراجة جيش لجب عسكر جرار جحفل لهام خميس عرمرم الفصل التاسع في سياقة نعوتها في شدة الشوكة والكثرة عن الأصمعي كثيبة شهباء إذا كانت بيضاء من الحديد وخضراء إذا كانت سوداء من صدع الحديد وململمه إذا كانت مجتمعة ورمادة إذا كانت تموج من نواحيها ورجراجه إذا كانت تمخض ولا تكاد تسير وجرارة إذا كانت لا تقدر على السير إلا رويدا من كثرتها الفصل العاشر في تقصير جماعات الإبري وترتيبها عن الآئمة إذا كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة فهي زود فإذا كانت ما بين العشرة إلى الأربعين فهي صرمة فإذا, فإذا بلغت الأربعين فهي هجمة فإذا بلغت الستين فهي عكره وعرج إلى ما زادت فإذا بلغت المئة فهي هنيدة فإذا زادت إلى المئتين فهي عكنان فإذا بلغت الألف فهي خطر الفصل الحادي عشر في جماعات الضأن والمعز إذا كان الضأن ما بين العشر إلى الأربعين فهي الفزر والصبة من المعز مثل ذلك فإذا بلغت الثلاثين فهي الأمعوز فإذا بلغت الضأن مئة فهي القوط فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة فإذا جتمعت الضأن والمعز فكثر فكثرتا قيل لها كلا. الفصل الثاني عشر بمجمل في سياقه جماعات مختلفة عن الأئمة: جماعات النساء والظباء والقطا سرب، جماعة البقر الوحشية والذبائ بجل وربرب، جماعة البقر الوحشية خاصة صوار. جماعة الحمير الوحشية عانه جماعة النعام خيف، جماعة الجراد رجل وعارض جماعة النحل دبر الفصل الثالث عشر في سياقه جموع لا واحدة لها من بناء جمعها النساء الإبل الخيل الفور وهي الضباء الفور والحائش وهما جماعة النخل المساوي المحاسن الممادح المقابح المعايب المقاليد الشناطيق الثياب المخرقة العباديد الأبابيل المسام وهي المنافذ في بدن الإنسان يخرج منها العرق والبخار مراق البطن ما رق منه ولان الفصل الرابع عشر في القوافل وجدته في تعليقات عن الخوارزمي عن ابن خالوي فلم أستبعده عن الصواب إذا كانت فيها جمال قد تخللتها حمير تحمل الميره فهي العير فإذا كانت تحمل ازواد قوم خرجوا لمحاربة أو غارة فهي القيروان فإذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير فإذا كانت تحمل البزة والطيب فهي اللطيمة انتهى الباب الحادي والعشرون الباب الثاني والعشرون في القطع والانقطاع والقطع وما يقاربها من الشق والكسر وما يتصل بهما. الفصل الاول في قطع الاعضاء وتقسيم ذلك عليها جدع انفه صلم اذنه شتر جفنه شرم شفته جذم يده الفصل الثاني في تقسيم قطع الاطراف قص جناح الطائر حذف زنب الفرس قد ريش السهم قلم الظفر قط القلمة عصف الزرعة خرم الأنفى وهو دون الجدع الفصل الثالث في تقسيم القطع على أشياء مختلفة حز اللحمة جز الصوفة قص الشعرة عضض الشجرة قضب الكرمة قصف العنبة جرم النخلة بر القلمة فلح الحديد، خضض النبات الرطبة حصد النبات اليابسة قطع الثوبة جاب الجيبة قد سيرة حذ النعلة الحبلة. الفصل الرابع في القطع بآلات له مشتقة اسماءها منه وشر الخشبة بالمنشار. نشرها بالمنشار فرف الفضة بالمفراغ قرض الثوب بالمقراض جلم الشعر بالجلمين نجل الزرع بالمنجل الفصل الخامس يناسب عن فعل عن ابن الأعرابي جز الضأن حلق المعزة جلد الإبل لا تقول العرب غير ذلك الفصل السادس في القطع الجاري مجر الاستعارة. صرّم الصديقة، هجر الحبيبة قطع الأمر، جاب البلاد عبر النهر، بلت الحديث فت العهد فصل الفكرة. الفصل السابع في تقصير ضروب من القطع عن الأئمة. البضو والهبر واللحب قطع اللحم. التشريح تعريض القطعة من اللحم حتى ترقى. فتراها تشف من الرقة الحسم قطع العرق وكيه بالنار كي لا يسيل دمه العرقبة قطع العرقوم الحلقمة قطع الحلقوم الذبح قطع الحلقوم من داخل القصب قطع القصاب الشات عضوا عضوا الخضرمة قطع إحدى الأذنين الخردلة بالدال والذال القطع قطعا وكذلك الشرشرة والخربقة القرضبة القطع بشدة الحزم القطع الوحيد، وكذلك الخزم الهذ والهدم القطع بالسيف وكذلك الكعبرة الجد قطع التمر وجاء في الحديث النهي عن جداد الليل فرارا من الصدقة الجد القطع المستأصل الوحيد، الجث قطع كالشيء من أصله والاجتفاث أوحى منه الإيكاح قطع العطية عن أبي زيد البتك قطع الأذن البتر قطع الزنب المسح قطع الأعطاء وفي القرآن فطفق, فطفق مسحا بالسوق والأعناق القصل قطع الرقاب الخزل والجزل بالخاء والجيم قطع اللحم واللهزمة والقتل من أنواع القطع الفصل الثامن استحسنته جدا في قولهم قضى الأمر إذا قطعه لأبي إسحاق الزجاج قضى في اللغة على ضروب كلها يرجع إلى معنى قصع الشيء وإتمامه، ومنه قول القرآن ثم قضى اجلا معناه ثم حسم ذلك وأتمه، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر لأنه أمر قاطع حتم، ومنه قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم اعلاما قاطعًا، ومنه قوله ولولا أجل مسمى لقضي بينهم أي لفصل وقطع الحكم بينهم ومثل ذلك قضى القاضي بين الخصوم أي قطع بينهم في الحكم ومنه قولهم قضى فلان بينه تأويله أنه قطع مال غريمه عليه وأداه إليه وكلما ما أحكم فقد فصل وقضي الفصل التاسع في تفصيل الانقطاعات عن الأئمة عقمت المرأة إذا لم تلد أقفت الدجاجة إذا انقطع بيضها جدت الشاة وشخصة الناقة إذا انقطع لبنهما أفهم الشاعر إذا انقطع شعره فحم الصبي إذا انقطع صوته في بكائه بلت المتكلم إذا انقطع كلامه خفت المريض إذا انقطع صوته نضب الغدير إذا انقطع ماءه الفصل العاشر في ضروب من الانقطاع نبى سيفه كل بصره كسل عدوه أعيا في المشي عيا عن المنطق عجز عن العمل جاض عن القتال الفصل الحادي عشر يناسبه في الانقطاع عن المشي إذا وقف البعير قيل أراحة فإذا قصر عن المشي قيل نفها فإذا قصرت في الخطى قيل ألحمه فإذا تمايل في مشيه إعياء قيل تساوكا فإذا ساء أثر الكلال عليه قيل رزح وصلح فإذا انقطع من الإعياء قيل بقر وبلح الفصل الثاني عشر في تقصيل القطع من أشياء تختلف مقاديرها في الكثرة والقلة عن الأئمة كثرة من القبز فدرة من اللحم هنانة من الشحم فلزة من الكبد ترعيبة من السنام نسفة من الدقيق فرزدقة من الخمير لبكة من السريب عبكة من السويق غرفة من المرق شفافة من الماء درة من اللبن كعب من السمن ثور من الأقط كتلة من التمر صبرة من الحنطة نقرة من الفضة بدرة من الذهب كبة من الغزل خصلة من الشعر زبرة من الحديد حصات من المسك جذوة من النار كثفة من السحاب قزعة من الغيم خرقة من الثوب فرصة من القطن فلعة من الجلد رمة من الحبل فلقة من السيف قصبة من الرمح قصمة من السواك حفوة من التراب ذر من القول نبذ من المال هزيع من الليل لمضة من الطعام صبابة من الشراب مسكة من المعيشة انتهى الشريط الثالث من كتاب فقه اللغة وسر العربية البقية في الشريط الرابع